بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجميل في أمورنا وفي حياتنا وفي سلوكنا أن ألتقي بكم أيها الحباب الكرام لنتباحث ونتكلم ونبين بشيء لربما إن, ش... إن صح القول بشيء من التفصيل حول عبادة طيبة ونسك كريم شرعه الله لنا سبحانه وتعالى ومن تشريع الله لنا أننا نجد الكثير أقول الكثير بل إن صح التعبير كل مسلم ومسلمة يرغب في أداء هذا النسك وفي هذه العبادة هذه العبادة أحباب الكرام هي عبادة العمرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قولي وفي لساني وفي أمري وعلمي الخير والتبيان لنا ولكم جميعا أيها الأحباب الكرام ما من مسلم ومسلمة إلا ويرغب في أداء هذا النسك إما فريضة أو نافلة ما أن الإنسان ما هو عند بيت الله سبحانه وتعالى ثم يرحل بعد الأداء هذا النسك إلا وتشتاق نفسه إلى العودة مرارا وتكرارا إلى زيارة بيت الله سبحانه وتعالى ولنا ومعكم في هذه الحلقات أحباب الكرام تبيان حول ما يتعلق بالعمرة وإن كان الأمر فيه تفصيل فالمعذر على الإطالة أحباب الكرام لكن نريد أن يكون الإنسان ذكرا كان أو أنثى على وضوح وعلى تبيان حتى أنه لا يرغب بعد ذلك في سؤال أي إنسان ولربما بعض منا أحباب الكرام يغيب عنه ذاك الإنسان الذي يجيب على أسئلته ويبين ما أشكل عليه لنا معكم تواصل في هذه الحلقات لربما إن صح التعبير في تسعي جلسات معكم أحبابي الكرام أو لربما أكثر أو أقل لكن من خلال رحلة عمره أنا أسميها معكم أحبابي الكرام في رحلة نبتديها في عناوين مثل أولا سوف نتكلم في معلومات عامة عن العمره ثم ما قبل العمره كيف أن الإنسان يستعد لهذا النسك ولهذه العبادة الطيبة المباركة ثم ما يكون في الناقلة لربما يكون في طريق البر أو يكون في طريق الجو ومثله طريق البحر للذين يقدمون مثل من جمهورية مصر لكن تطأ أقدامهم بعد ذلك البر ويصلون ويحتاجون إلى تبيان ما يتعلق خلال هذه المسافة قبل وصولهم إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالى ثم ما يكون من أمور في السكن الفندق في العمارة في المبنى الذي يحل به الإنسان هناك بعض الأمور التي ننبه ونذكر بها أحباب الكرام ثم ما يكون بعد ذلك في عبادة الطواف ثم بعد ذلك في السعي ثم بعد ذلك في الحلق والتقصير ثم يأتي علينا حلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم فيها عن شرح منسك العمر شرحا وافيا موجزا حتى يكون واضحا في أذهاننا أحباب الكرام عندنا اليوم أحبابي الكرام الجلسة الأولى معكم واللقاء الأول في تبيان معلومات عامة عن العمرة هذه المعلومات يرغب كل الإنسان أن يكون على الطلاع وعلى معرفة فيها فمن ذلك ما معنى كلمة نسك دائما نستخدم كلمة, كلمة نسك النسك أحبابي الكرام له ثلاث إطلاقات النسك مصطلح نسك أو نسيكة يطلق على ثلاثة أمور الأمر الأول وهو العبادة فنقول رجل ناسك أي رجل عابد فرجل متنسك أي رجل متعبد الإطلاق الثاني أحباب الكرام تطلق على الأضحية ونقول نسيكة الأضحية يطلق عليه ويقال لها نسيكة وأيضا تطلق على ماذا على عبادة الحج والعمرة أريد أن أدي نسكي أي أريد أن أدي عبادة الحج أو العمرة ويأتينا أيضا أحباب الكرام هذه الحلقات على شكل تساؤلات معكم كأنني أعرف ما في أذهانكم وأجيب على هذه الأسئلة أقول هذه الأسئلة هي التي تدور في أذهان أقول الكثير ولعلي أكون معكم في إجابتها كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام تداء حجة حجة واحدة حجة في الإسلام حج حجة واحدة واختلف العلماء هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هناك من يقول نعم وهناك من يقول هذا الأمر لم يثبت عنه إلا أنه كان مع أهل مكة في أداء هذه العبادة أما في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة وقال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وهي تسمى بحجة الوداع أما العمراء فقد احتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات تسمى الأولى بعمرة الحديبية والذي حصر فيها والعمرة الثانية هي عمرة القضاء وجرت بعدها ثم عمرة الجعرانة التي كانت في أواخر حياته عليه السلام قبل يعني بعد فتح مكة ثم عمرته في الحج صلوات ربي وسلامه عليه إذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات ويأتينا السؤال هذه العمره وهذا النسك الطيب هل له من أجر أقول نعم أجره عظيم ولهذا أن نبصه صلى الله عليه وسلم رغبنا بقوله تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا أي داوموا الإنسان متى ما تيسر له الذهاب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فله أجر عظيم وذلك أن عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة انظر أحباب الكرام ما منا إلا ويقع في زلة ويقع في هفوة وتزل قدمه في جنب الله سبحانه وتعالى أين المطهر أين المزكي من هذا الوسخ الذي يأتي على قلوبنا من أبواب الطهارة والتسكية أداء العمره العمره إلى العمره كفارة لما بينهما والحج المبرور أي الخالص لله سبحانه وتعالى والمتبع فيه الفاعل لهدي النفس الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة بل أنهم يطحران الجسد من الذنوب كما ينقي النار الذهب من الخبث إذن هذه القضية أحبابي الكرام مهمة جدا نحتاجها متى ما تيصل الإنسان لأننا والله أحبابي الكرام نرى ذاك الذي يرصد الأموال في الصيف أو في الإجازة أو متى ما تيسر لهم على مولاد ويذهب يمنة يسر غربا وشرقا شمالا وجنوبا إلى البلدان وينفق الأموال الكثيرة لكنه إذا أتى إلى بيت الله سبحانه وتعالى يتثاقل ويحسبها ويخرج الآلة الحاسبة هذه والله الرحلة أو هذه الحملة أو هذا الوفد مكلف علينا ويحسب فما كان لله بقيه لك في ميزانك أما أمور الدنيا والسياحة فلها أجل بعد ذلك أحباب الكرام ويأتينا السؤال أيضا ما الأمور التي يتوجب علي أن أعملها وأتذكرها حتى تكون هذه العمرة متقبلة في ميزاني في ميزان الحساب عند الله سبحانه وتعالى أحباب الكرام لنتذكر ابتداء أن أي عبادة تعملها فإن لها جانبا أي عمل تعمله له ماذا ركنان له ركنان الركن الأول هو قضية ماذا أو أن يتقسم إلى قسمين القسم الأول هي قضية ماذا قضية الجزاء والقضية الثانية هي قضية الإجزاء نتكلم بقضية الإجزاء وهي قضية أنك تؤدي هذه العبادة بأركانها وقبل ذلك شروطها والواجبات فيها والسنن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان فتكون العمرة أو تكون الصلاة نقول صحيحة ظاهرا نراها ماذا صحيح إنسان من, من الإحرام ثم بعد ذلك الطواف ثم السعي ثم قصر هذا في الظاهر عمرته نقول أجزأ فيها أجزأ أي صحيحة ثم يأتي بعد ذلك وما الجزاء هل هنا له من أجر هل هذا الأمر متقبل فهنا يبقى القضية ماذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين فهنا تبقى قضية ماذا أنا أختلف عنك وأنت تختلف عن فلان وفلان تختلف عن فلان بقضية ماذا ما يكون في قلوبنا من تعظيم ومن توقير ومن تبجيل ومن إخلاص في عبادتنا لا نبتقي إلا وجه الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر العظيم الذي يحتاج إلى ماذا إلى حرص أحبابي الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة أخرج على الموضوع قليلا حينما تكلم عن ذاك الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الشطر ثم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم عدد إلا الربع إلا الخمس إلا إلا إلا, إلا ليس له من صلاته شيء يصلي صلاته أدى الفريضة لكن ما الأجر ليس له من الأجر شيء بسبب ماذا لربما؟ عليه من ذنوب عليه من معاصي يتمسك بها أنه ليس خاشع لله أنه تقرب إلى الله بالحرام ويصر على الحرام وأمور المعاصي فهو يؤدي العبادة لكن ليس لها من أجر لا يتقبلها الله وتكون مردود عليه في وجه فلنتق الله أحباب الكرام حينما نذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى نخلص في عملنا الله ونلقي الآثام ونتقرب إلى الله بالطاعات والخير لأن القضية ليست قضية أنا أدفع مال طائرة وسكن وطواف وسعي وأقول رجعت ويسمى الحاج فلان هذه قضية يسيرة تلقى على كل إنسان لكن يبقى ما بينك وبين الله وهي قضية إنما يتقبل الله من المتقين أيضاً أحباب الكرام، لو جاء نساء وقال لنا هل تشرع المداومة على أداء العمره؟ لأننا نجد أن بعض الناس لربما بعد شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر يذهب للعمرة في السنة ثلاثة أربع مرات، هل تشرع المداومة على العمره؟ نقول نعم، تشرع المداومة. ولا تلتفتوا إلى قول ذاك الإنسان يا أخي أديت العمره، أديت فريضتك، افسح المجال لغيرك. لو كان هذا الأمر صحيح، لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولد عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوصانا أحباب الكرام إخواني أخواتي قال لنا بما جاء من حديث ابن عباس مرفوعا أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث الحديد رواه النسائي إذن القضية أن تحتاج إلى المصفى إلى المزكي إلى المنقي إلى المزيل عن المعاصي والذنوب أين ذلك؟ في الصلوات والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والتوبة والاستغفار إذا الأمر يسير لك تذهب خاصة الإنسان الله يسر عليه وفتح عليه وبسط له من الرزق يريد أن يذهب لو كله في السنة مرة أو أكثر نقول نسأل الله أن يتقبل منك لما؟ لأنه يريد أن يزكي نفسه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى ثم أيضا أحباب الكرام لو جاءنا إنسان ويقول أنتم تقولون أديم الحج والعمرة لكن هناك بعض الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله فلم لا نعطيه الأموال نقول جميل وهذا أمر طيب اعطيه من هذا المال نعم ذهبت إلى أديت الفريضة ويسرها الله لك وأنت طوال السنة بمقدورك أن تذهب إلى ولا وتعرف إنسان وأقول على وجه الخصوص من الأقارب من لا يتمكن ولا يستطيع أن يذهب إلى بيت الله فأقول أعطه والدال على الخير كفاعله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فأقول وهذه من وجهة نظر عندي أحباب الكرام من أدى الفريضة ثم له أحد من الأقارب لا يستطيع أقول اعطي هذه السنة وفي السنة التي بعدها اذهب أنت إلى العمرة أو اذهب إلى الحج فجميل جدا يسرت وكسبت محبة هذا الإنسان وهو أيضا على وجه الخصوص من الأقارب تكون عليه ماذا صيلة وصدقة انظروا إلى الخير ابن عمك لا يستطيع أن يذهب، بنت عمك ومعها محرمها لا يستطيع أن يذهب هو وهي، أو ربما أحد الأخوة أحد احد الأخوات أقول أعطيهم، فلك فيها ماذا أجر عظيم، أجر من ناحية ماذا الصدقة وأجر من الصلة، إذا أجران عظيما لك عند الله سبحانه وتعالى. ويأتينا سؤال أحباب الكرام على من تجب العمرة من بعد هذه المقدمة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى على من تجب العمرة تجب أحباب الكرام. على المسلم والمسلمة، وأيضاً بعد ذلك العقل، لأن المجنون تعلمون أنه قد سقطت عنه التكاليف، المجنون. ثم يأتينا بعد ذلك البالغ، وتقبل بإذن الله عمرة الصغير صحيحة، لو أن ابنك ذهب معك وعمره خمس سنوات ست سنوات، لك أجر وله أجر، لكن تبقى عليه ماذا عبادة الإسلام، عمرة الإسلام أن يؤديها، ثم بعد ذلك الحر. ونعلم أن مصطلح الرق والعبودية الآن لا يوجد في زمننا هذا الجميع أحرار ثم أيضا المستطيع للزاد والراحلة إنسان لا مال عنده وليس هناك من إنسان يعطيه من المال أقول لا تجب عليه لا العمر ولا الحج ولو مات على هذا الأمر أقول ولم يحج عنه إنسان عنده العذر عند الله سبحانه وتعالى بماذا؟ يقول أنني لا مال عندي فسقطه لأن الحج لمن استطاع إليه سبيله والعمرة مع الحج دخلت مع بعضها فالذي لا يستطيع أن يذهب إلى الحج تلقائي نقول سوف لا يستطيع أن يذهب إلى العمرة لكن الآن أحباب الكرام في كثير من الدول الآن ماذا عندهم؟ عندهم قضية ماذا؟ أن العمرة تكون ميسرة خاصة أن نتكلم يعني من منطلق الكويت فرضا على سبيل المثال هناك رحلات لربما مع الأصدقاء في أيام الصيف هناك رحلات تعملها بعض الشركات في الباص أو الحافل أو الأوتوبيس هذه الأمور تكون ميسرة جدا وبمبلغ زهيد فنقول للإنسان لا تتطلع إلى الأعلى خذ هذا الأمر الأيسر ولو كان عليك فيه مشقة لكن تؤدي العبادة لله وأجرك على قدر نصبك وتعبك لأجل تحقيق العبادة مع الله سبحانه وتعالى أيضا من الأمور التي فيها استطاعة ما يكون على النساء أحباب الكرام امرأة لا محرم معها وليس عندها من أحد نقول على قول الكثير من العلماء لا عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الصحابي حينما كان يريد أن يذهب إلى الجهاد فقال يا رسول الله إنك تتبت لغزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة ماذا أفعل؟ قال اذهب فحج معها فهنا المرأة تسأل المحرم من الأخوة من الأب إن كانت متزوجة من الأبناء أن يذهبوا بها لأداء نسك الحج وأيضا نسك العمرة ولهم أجر لأن من يسر على معسر المرأة متعلقة مع المحرم صحيح هناك بعض الفتاوى تقول وسوف نبين في حلقات أخرى من يقول للمجموعة من النساء للفريضة نقول مع هذا لما نوقع المرأة في حارج؟ وفي مشقة وفي عنت ونحن نستطيع أن نذهب بمن بنسائنا ببناتنا أخواتنا أمهاتنا خالاتنا عماتنا بمن نكون لهم محارم لأداء النسك وأنا أتكلم عن نفسي أقول يعني ذهبت مع والدتي ومع زوجتي ومع بنتي حينما بلغت سن يعني البلوغ ذهبت لأقضي عنها هذا الأمر وهذا النسك بالحج والعمرة أيضا أحباب الكرام نجد أن بعض من الناس من يتأخر عن أداء ماذا؟ عن أداء العمر بل والأعجب من هذا من لم يذهب إلى الحج كم من العمر الآن تجاوز الأربعين إلى الخمسين إلى الستين وهو لا زال يسوف بل ويخرج الآلة الحاسبة ويحسب كم من الأموال أنفق والله أقول أحبابي الكرام إخواني خواتي لو أن كل إنسان راصد من راتبه ومن ماله جزء ولو يسير أقول بعد ذلك له بأذن الله مبلغ متيسر يذهب به ويستطيع أن يقوده بإذن الله إلى أداء هذا النسك العمره أو الحج أما أن يكون إنسان غريب جدا يذهب إلى دول أوروبا أمريكا شرق آسيا يمنة ويسرة وينفق ماذا آلاف ويقول تريدون تحرمونني من الخير نقول لا لكن أمر ربك أولا من حظ نفسك طاعت الله حينما تأتي يوم القيامة ويسألك الله لما لم تحج وقد فتحت عليك من الخير وبسطت لك من الرزق ويسرت لك من أسباب المال ثم تأتي بعد ذلك تقول والله سعادة الأولاد حر في بلدي والله غبار والله أنا أجل وأجل يا ليتنا أقول أحبابي الكرام ندع كلمة ليت هذا الذي يريد أن يعمل عبادة ليت ولكن وسوف وبإذن الله أو بعض الناس يقول إن شاء الله ليس تحقيقا إنما تعليقا حياته كلها معلقة يذهب ويجمع من المال ويذهب بعد ذلك وأتذكر أحباب الكرام أنه قد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبس صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس فقال أيها الناس أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا هذا ماذا يفيد كأنه أمر أمر بالتعجل لمن تيسر له أما أن تؤخر والسنة تجر السنة وتجر العشر، وتجر لربما سنوات على عمرك ثم يأتي بعد ذلك الإنسان ويقول أنا الآن فيني الأمراض قد اجتمعت عجز، وكبر سن، وسكر، وفيني ضغط، وفيني أملاح، وفيني وفيني وتجمع له يقول لا أستطيع أن نحج أقول سبحان الله، هذا التسويف والتأخير في أمر الله سبحانه وتعالى انظر ما إلى أين ماذا وصلت الآن فنخشى عليك من العقوبة، نخشى عليك من الأثم في هذا العمر لكن لربما الإنسان مع هذا التسويف ما بعد ذلك ماذا نفعل؟ نقول على الورثة على الورثة ابتداء قبل أن يقسم التركة أن يأخذ من هذا المال ويحج عنه إما واحد من الأهل أو يعطى أي إنسان قد حج عن نفسه ويعطى من المال كم الحجة الآن تكلف لنقول على سبيل المثال خاصة نحن مثل بالكويت نقول ألف دينار نقول على سبيل المثال يعطى هذا مبلغ ألف دينار ولو زادوا له أيضا يسروا عليه يقول هذا مبلغ تحج عن والدنا أو عن والدتنا أو عن عمنا فلهم الأجر وقد قضوا هذا الأمر أو لربما يأتي أحد الأولاد ويقول والدي لسبب ما كان به عذر وطال عليه هذا العذر مثل مرض أو غيره من مشقة وأنا أتعهد أن أحج عنه من نفسي نقول لك الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا من البر والإحسان على الوالدين ويأتينا أيضا أحباب الكرام لو سأل أساءل لدي أبن ومات صغير هل نحج عنه نقول له ما دام أنه لم يبلغ لا يجب عليه الحج لكن لو حجوا عنه نسأل الله أن يتقبل منهم هذا الأمر لأنه لم تجب عليه حجة الإسلام ولا العمره على أصح الأقوال أن العمره أيضا واجبة في العمر ولو مرة واحدة والعمره أيضا مع الحج من ذهب إلى حج التمتع العمره أو القران العمره مع الحج قد اجتمعت ثم أيضا لدينا نظرة على قضية مهمة أحباب الكرام أن هناك من الناس من لا يصلي بعض الناس أحباب الكرام لا يصلي ثم يموت أنا حج عن وهذه قضية أحباب الكرام ليس من نسج الخيال وليست قضية فرضية أو قضية ظنية لا موجودة هناك من اسمه محمد أو عبد الله أو عبد العزيز أو أحمد لا يصلي لا يصلي وهو من أب مسلم وأم مسلمة ثم يأتي بعد ذلك عليه الأمر ويموت هل نحج عنه أو لا يحج عنه نقول لا يحج عنه لأن هدم الإسلام يكون ابتداء بماذا أن الإنسان لا يصلي العهد الذي بيننا وبينهم ماذا الصلاة فمن تركها أنتم تجيبون تعلمون الإجابة فقد كفر وفي رواية فقد أشرك فهذا الإنسان قد أبطل أمر عظيم والله يعني ما ما نريد أن نحكم عليه لكنه قد أبطل أمر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وفي رواية فقد أشرك فماذا ينفع الحج وهو ماذا لا يصلي ونعلم انظروا أحبابي الكرام لا يقول ظن لا ولا أو ربما لا يذهب إلى المسجد ويصلي في البيت هذا إنسان ترك يعني صلاة الجماعة لكنه على خير إن شاء الله لكن ذاك الذي نعلم يقين نعلم يقين أحبابي أخواني أخوات أنه لا يصلي بل الزوجة تقول والله أنا أعلم عن زوجي أنه لا يصلي لكن جلست معه فهي آثمة مختئة لكن ماذا تعلم يقين والأولاد يعلمون أن والدهم لم يسجد لله سجده ومات أي حج عن؟ نقول لا يحج عن لأنه لم يأتي بالأمر الأعظم وهو ماذا؟ الصلاة فكيف تنفع الأعمال الثانية؟ هذا الأمر أحباب الكرام أيضا لربما إنسان يذهب إلى العمرة هل يشترط أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط عليه أن يزور المدينة النبوية الكريمة؟ نقول لا يشترط من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير وأمر طيب وله في الصلاة عن ألف صلاة وايضا الله بعد ذلك أن يتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلم عليه وعلى صاحبي على أبي بكر وعلى عمر إذن القصد يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وهناك الأمر بعد ذلك يصلي على حبيبنا وعلى صاحبي رضوان الله عليهما لكن العمر لا تعلق معها في, ماذا في قضية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض الناس يتمسك بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني وهذا لا يصح. من حج ولم يزرني لم أي لم يذهب إلى مسجد نبي سلم ولم يزور قبر نبي سلم، فقد جفاني. هذا الحديث لا يصح. لكن نقول أنه من الخير لو أن الإنسان لديه وقت، لديه وقت وله سعة، خاصة من يأتي مبكرا إلى الحج أو يكون على السيارة لا بأسه، بل وتؤجر أن تذهب إلى مسجد نبي سلم وتصلّي. وتدعو الله سبحانه وتعالى وتصلي ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي الآن هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره فهذه روضة من رياض الجنة فهو على خير لكن لا علاقة ولا اشتراط في الحج وارتباط مع زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحباب الكرام هذه كل حلقتنا اليوم هي أمور متعلقة بالعمرة لم ندخل إلى الآن فيما يتعلق في أحكامها بقية كم سؤال منها أحباب الكرام أن في رمضان نجد كم كبير من المسلمين وهذا من فضل الله نسأل الله أن يزيدهم وأن يثبتنا على الخير هل هناك من علاقة أحباب الكرام بين الصيام وبين العمرة لأننا نجد أن هناك جمع وطائفة ليس عددهم قليل يحرصون على ماذا؟ على أداء العمرة في رمضان وأخشى أن البعض يظن أن العمرة في رمضان واجبة ليست واجبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد تلك المرأة لم تخرج معه للحج إحدى النساء الصحابية لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فلما سألها بينت له أنها لم يكن لهم من دابة إنما كان لهم ناضح خرج عليه الزوج وهي لم تخرج عليه فقال له إن كان في رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي إذا أجرها عظيم ولذا يحرص, عليها يحرص المسلمون على أداء العمر في رمضان حتى ينالوا ماذا كأنهم قد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست واجبة أحباب الكرام وأيضا أن البعض الناس يجعلها ماذا في ليلة السابع والعشرين من رمضان تجد حجزه ينظر متى ليلة السابع يقال فرضا على سبيل المثال أنه ستكون يوم الخميس ليلة السابع عشرين من رمضان ليلة الخميس فيقول يحجز حتى يكون في مكة ويؤدي العمر في هذه الليلة نقول هذا أمر محدث أمر ومن أخبرك أن ليلة القدر ستكون هذه السنة فرضا في ليلة السابع عشرين الصحيح من أقوال علمائنا حفظ الله الحياء ورحم الاموات وبارك لنا في علمهم أنه متنقلة في العشر الأواخر من ليالي رمضان في العشر الأواخر من رمضان فمن أعلمك أن ستكون ليلة 27 ثم بعد ذلك تحرص على عبادة في هذا الأمر ولم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مثل العمرة في ليلة السابع ومثلهم أحباب كرام وأختم بهذه الكلمة من يجعل أن هناك عمرة في شهر رجب وتسمى بالعمرة الرجبية ونجد السفريات الكثير منهم ونجد من الناس من يحرص على أداء عمره في رجب ويأتي بأحاديث وكل ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يخص رجب وهذا الشهر المحرم الشهر المعظم من الشهر الحرم لم يخصه بعبادة العمره ولا على حد علمي بعبادة أخرى نفقة في رجب أو صلاة في رجب أو دعا في رجب إنما هو الشهر المعظم له حرمة أخرى أما أن يجعل الإنسان عمره رجبية هذا يحتاج إلى دليل وليس ثم الدليل صحيح على هذا الأمر أحباب الكرام هذه كانت مجموعة من اللافتات ومن الأقوال فيما يتعلق قبل أداء هذا النسك معلومات عامة أحباب الكرام ولنا تواصل معكم في حلقة أخرى بما يتعلق في هذه العمرة فنسأل الله لنا التوفيق والسداد ونسأله أن يغفر لنا لو وقعنا في زلل أو في هوفة ونسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وفي أقوالنا أنه ذلك القادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته